ونراه قريباً يوم تكون السماء كله و تكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميم يبصرونه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينبغي كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعى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 اموالهم حق مغلوب بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشبقون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 أَمَنِ بِالتَّغَاوُرِ أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَ اَئِمُون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلًا عن اليمن وعن الشمال عزيز أيت مع كل مرء منهم أيد خلق جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون راشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون